الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم, هذه, يقدم المادة. لكم هذه المادة أحمد الله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء مزينة بالنجوم وألقى في الأرض جبال كالتخوم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 لكل باب منهم جزء مقسوم وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ونبي الله المرتضى ورسول الله المجتبى صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطوض المنيف في بني عبد مناف بن قصي المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين عباد الله كثيرا ما تدلهم بنا ظلمات النفوس وتضطرب بنا احيانا سكينة القلوب وتضيق علينا الأرض بما رحبت فالحياة أفراح وأتراح ودماء ودموع وآلام ومآسي أصبحت بدار بليات أدفع آفات بآفاتي الحياة مختنفة بالهموم والغموم جعلها الله تقوم على الصراع والمكابده لقد خلقنا الإنسان في كبد ولله في ذلك حكمه الجليلة وتقديره الكبير خلق الله الحياة ناقصة لتحف القلوب وتشتاق النفوس لدار كاملة خالدة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دار لا لا يتبدل نعيمها ولا يتغير حالها لا يبغون عنها حولا اي لا يريدون التحول عن نعيمها لان نعيم الدنيا مرتبط بالافات فلا لا تجد للطعام معنى ولا قيمه الا عند الجوع اما بعد الشبع فطعام لا قيمه له ولا ولا ولا لذة له اما في الجنه لا يبغون عنها حولا اراد الله عز وجل ان تسير الحياه بالمكابده حتى لا يخلد الناس اليها وقد رفع لهم وقد بين لهم وقد وقد وضح لهم دار تحفو اليها النفوس وتشتاق اليها القلوب المؤمنه الموقن بوعد الله جل جلاله بأنها بان هنالك جنة لا مشاكل فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما لا لغم فيها ولا تأثيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا تسمع فيها لاغية الجنة هي دار الأبرار وهي محل المتقين وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه وأما الذين سعدوا لفظ السعادة بهذه الكلمة السين والعين والدال ما ورد في القرآن إلا مرة واحدة في الحديث عن الجنة أما الدنيا فسعادتها ناقصة المرض يعتريك والآفات تعتورك والمشاكل تحيط بك والهبوم لا تتعداك والمآسي والآلام والجراحات والمشكلات لا تتعداك أما الجنة التي ذكرها الله قائلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ النعيم في الجنة نعيم كامل ولذلك إذا قدم شراب في الجنة لا يبقي أحد في الإناء شرابا ولا يطلب مزيدا قوارير قدروها تقديرا حتى الأواني مقدرة على حسب اللذة والمتعة والنعيم فلو أعطيت إناء لتشرب بعض الناس يمكن يشرب ويفضل وبعضهم يقول لك زيد لي في الجنه ما في الكلام سيدنا في الجنه كاسا دهاقا دهاقه معناها مترعه مشرعة كافيه قاضيه لا يطلب فوقها مزيدا وأدل دليل قول الله تعالى ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم انه النعيم الكامل لبنة ذهب ولبنة فضة وميلاطها المسك الأذفر والملاط ما يمسك بين اللبنتين المونة البتمسك بين اللبنتين ملاطها المسك الأذفر حصباؤها اللؤلؤ والياقوت قال عنهم من دخلها لا يبأس ولا يموت فيها أبدا لا يبلى ثيابهم ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم رواه الترمذي هذا الحديث يبين أن الجنة هي غاية النعيم وليس بعد الجنة من نعيم إلا نعيم يرتبط بنعيم الجنة وإلا نعيم يريده الله عز وجل ويقدره لأهله وصف القرآن طعامهم فاكهه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعه لا تنقطع عنهم ولا تنقطع من الأشجار فإذا أخذوا ثمرة نبتت مكانها ثمرة وهي قريبة في متناول اليد وجنى الجنتين دان أي جناها وثمرها دان وقريب ويكون الواحد على السرير متكئا فإذا اشتهى الثمر ارتفعت إليه الأشجار أو خضعت إليه الأشجار العالية وذللت قطوفها تذليلا أي ذللت هذه القطوف للطالبين ولحم طير مما يشتهون قال ابن عباس إنك, إنك لتشتهي الطير فيخر بين يديك مشوية تشتهيه ويأتيك الطير, الطير ولحم طير مما يشتهون فاكهه ونخل ورمان ومن كل فاكهه زوجان حدث القرآن عن هذا النعيم العظيم وينبغي أن يقال أن المسميات لتقريب الصورة إلى الأذهان أما في الحقيقة فلا يوجد في الدنيا شيء يشبه نعيم الجنة أبدا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أغفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نعيم ما بعده نعيم إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كبيرا أدنى أهل الجنة من يتقلب في ملكه وهو على سريره الفي عام ينظر الى اعلاه كما ينظر الى ادناه ادنى اهل الجنه منزله والجنه كل شيء فيها عظيم موضع صوت في الجنه صوت الصوت الواحده موضع صوت في الجنه لما يجي سلتمتر في كم سلتمتر موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها أفهم من الدنيا وما فيها الدول والعربات وال... والمباني الضخمة اللي زور ممكن يبني بنا يتعب فيه ويجيب مهندسين ويجيب إيجاي وصلح بإيجاي ويقول لك ده الشط والنجف و... الدنيا دي كلها والبنوك المركزية الموجودة في العالم والنفط والثروات والذهب وأسواق الأوراق المالية الدنيا وما فيها على على رأس الشهيد تاج يسمى تاج الوقار الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها على الحوراء نصيف خمار قماش ما جاي من سعد الدشرة ولا من سوق ليبيا ولا من دبي حد القماش قماشا في أقراسة خير من الدنيا وما فيها الدنيا وما فيها ياخد شدة كتير الدنيا وما فيها حسا أزوله دا لوربعمية بتير إذا في عملاهيم بس ربعمية متر الدنيا وما فيها العالم ده كله الدول وقصورهم و... وملوكهم وعروشهم ومؤسساتهم وشركاتهم وسياراتهم ودفاراتهم وركشاتهم وامجاد وقلاباته بتاعه التراب ذات الداخل فيها ما تقول لي خير من الدنيا وما فيها الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها إذن ما الذي في الدنيا لا يقاس بين نعيم الدنيا الناخص المرتبط بالافات هل وجدت شخص قد ارتوى من الماء يريد أن يشرب هل وجدت شخص قد سبع يريد أن يأكل هذا لا يكون إلا في الجنة طعامهم إنما يأكلون وفضلاتهم يخرجون رشحا والرشح مسك رشحهم المسك الرشح الذي يخرجونه مسك طعام أهل الجنة لا تصفه الألسنة وإنما يكفينا أن نقف على حدود القرآن شرابهم يسقون من رحيق مختوم والرحيق في الترمذي كما قال عليه الصلاة والسلام غدران الخمر مخلوطة بالمسك قال يسقون من رحيق مختوم مختوم أي آخره ختام الشيء آخره أو مختوم بمعنى أنه لم تمسه أيدي من بعد من قبل إلا فيما بعد ختامه مسكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم والتسنيم هو أعلى الشراب وسمي التسنيم تسنيما لأنه أعلى وأعلى البعير سنام أعلى شيء في البعير سنام البعيري وأعلى شراب في الجنة التسنيم هو شراب أبيض كالفضة هذا الشراب غالي جدا حتى في ناس في الجنة ما بيدون دول جنة ما بيدون كله بيمزجلهم مزاجه من تسنيم يقول لهم جيب شرابك نقول بالك يحب التسنيم وبعض الناس يشرب تسنيما خالصا وهم المقربون قال مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، المقربون على حسب درجاتهم يشربون تسنيما خالصة والأبرار يشربون تم ممزوجا ولتعلم هذا التسميم قال عليه الصلاة والسلام لو أن من لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه في التسميم ثم أخرجه ما من ذي روح في دنياكم إلا وجد طيبها. العالم كله يشم بالمسافات الطويله دي كلها يزول في الدنيا يشم الريحه هذا شيء عجيب ذاته ولذلك الجنه ما فيها لا تتصوره العقول المريضه ولا تؤمن ولا توقن بما في الجنه النفوس والقلوب المرتابه انما هي للمستيقنين الذين قال الله عز وجل فيهم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده معتيا ويشربون من السلسبيل عينا فيها تسمى سلسبيلا ويشربون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة لشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات والله ده لعيب كامل وأنهار الجنة كما ورد في, الص... في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم أظنكم تظنون أن أنهار الجنة تجري بأخدود إنها تجري بغير أخدود الأنهار دي كلها جارية بفوق ما في حفرة ما في حفرة بفوق ما لا في بيت حاجه تمسكها لا في بيت حاجه على حاجه تمسكها لذلك قال ابن القيم في النونيه انهارها من غير اخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان سبحان الله انهار تجري ومقفض وما في حفره يعني مرتا ننقل انهار الجنه تجف قصابه وتشير طوالها الشده اظنكم تظنون ان انهار الجنه تجري باخدود انها تجري بغير اخدود هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى عجيب والله اما لباسهم عاليهم ثياب سندس خضروا ويستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا اما ثيابهم فان هذه الثياب كما ورد في حديث أبي سعيد أبي سعيد الخدري وأخرجه الصيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير قال طوبة شجرة في الجنة يج يسير الراكب في ظلها مئة عام تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها ثياب أهل الجنة تخرج من أكمام طوبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا والحديث ايضا في صحيح الجامع الصغير فجاءه رجل قال يا رسول الله في يا ابو اهل الجنه خلقا تخلق ام نسجا تنسج يقولون دي يعملوها كيف بنسجوها بيجيبوها كيف فضحك بعض القوم قال مما تضحكون تضحكون من جاهل سال عالم ده في ضحك حاجة حاجه الضحك قال لهم زول جاهل سال العالم مما تضحكون؟ أضحكون من جاهل سال عالما قال له أين السائل؟ قالها أنا ذا يا رسول الله قال وين السائل؟ قال أنا قال له إنها تشقق من ثمر الجنة ثلاث مرات إنها تشقق من ثمر الجنة طبعا تشقق من ثمر الجنة طبعاً إذا ثمر ما تفك الفوكة من الله خلق ما نجا ثمر يأكل ويطلع حضوم يا أخي ده تسل والله العظيم عالي جدا قال لا, لا, لا نسجا تنسج ولا خلقا تخلى إنها تشقق من ثمر الجنة ثياب أهل الجنة تشقق من ثمر أهل الجنة متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان والرفرف الخضر هي رياض الجنة على أرجح أقوال أهل التفسير متكئين على رياض الجنه رفرف خضر وعبقري حسان هذه البوسط الوسادة والفرش والموكيت والسيراميك الهناك ما من راس الخيمه ديك سيراميك قال لبن فضه ولبن ذهب ملاطها المسك حصباؤها اللؤلؤ والياقوت تقول شنو الحصحص المرمي جواها لؤلؤ وياقوت تكلم كيف انت pues قال لا شو الكلام كيف اللؤلؤ والياقوت وما ومن من اراد ان يتامله نعيم اهل الجنه ينظر الى خدام اهل الجنه يطوف عليهم ولدان مخلدون مخلدون معناها ناس ضيافه باكواب واباريق وكاس من معين ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثورا يا أخي إذا كان بيخدموهم كاللؤلؤ المنثور هم يكونوا كيف الناس يخشوا الجنة دي ديال الناس يخدمون يتولون خدمتهم وفي أرجح الأقوال أنهم ليسوا من أهل الدنيا لأن ما في كده يدخلوا الجنة يقول لا أخدم لك لا ما في هم خلق خلقهم الله وهذا قوله تعالى ولدان مخلدون أي خلقهم الله وخلدهم لهذه المسألة قال إذا جاء يحمل في قصر الرجل طعامه وشرابه ليخدمه رأى نورا عظيما وهو على سريره وأريكته يود أن يخر ساجدا يقول له الملائكه ارفع رأسك ماذا تريد أن تفعل يقول أقبل ربي أريد أن اسجد لنوره يقال هذا نور خدم من غلمانك خدم من غلمانك جنورا يخدموك لذلك أي نعيم اي نعيم هذا النعيم الذي اعده الله بنفسه الفردوس اعلى الجنان واوسطها فالجنان يمين وشمال والفردوس في اعلاها فهو اعلى الجنان وهو اوسط الجنان سخف الفردوس عرس الرحمن من الفردوس تفجر انهار الجنة جميعا هذا لا تستطيع أن أدهار تصوره والجنة أبواب ثمانية أبواب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها للجنة أبواب أبواب الجنة الثمانية هذه الأبواب أبواب الجنة ما بين مصرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة والمدينة وكما بين وما بين المدينة وهجر في اليمن ولا يأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام بمصاريع الجنة الناس يدخلوا الجنة الباب الأيمن لأمة محمد فقط صلى الله عليه وسلم الباب الأيمن ده يدخل فيه تدخل منه أمة محمد وفي أمة محمد الذين ليس عليهم حساب في ناس وانا بحاسد ده ذل بيجيبون بالباب الأيمن والسبعة أبواب تشارك أمة محمد بقية الأمم وفي الصحيحين إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وفي الأول قال أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا ثلث أهل الجنة فكبروا فقال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وهذا في الصحيحين وفي الترمذي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثي أهل الجنة بقوله عليه الصلاة والسلام أهل الجنة عشرون ومئة صفا مئة وعشرين صف ثمانون صف من أمتي وأربعون صف من بقية الأمم وثمانين إلى أربعين تلتين إلى... إلى تبت وهذا حديث صحيح مئة وعشرين صف لكن تقال الصف قدر كيف أزول يقول مئة وعشرين صف أقول بالله حيند بالله حسن مئة وعشرين صف البسيطة دي حسن يعني بين مئة وعشرين الصف كيف إذا كان الباب الأيمن فقط هذا الباب يدخله سبعون ألف من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بغير حساب ولاعقة فسأل النبي ربه أن يزيده فزاده مع كل ألف سبعون ألف آخرون كل ألف تاني يكون معه سبعين ألف تاني دير كلهم بس من أمة رسالة دول بيجيب في الباب الأيمن ما فيه وأول من يقرع باب الجنة ويأخذ بحلقها ويفتح له رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة النعيم الذي فيها كبير والمقام الذي فيها عظيم هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشي ونهر مضطرد وفاكهة نضيفة وسعادة أبدية الجنة هذه ثيابهم وهذا نعيمهم وهذا طعامهم وهذا شرابهم ثم غرفهم اولئك في الغرفات آمنون، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيّة وسلامة، والغرف في الجنة فوق بعض بعض أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تراؤون الكوكب الدري في الأفق الغابر في السماء. مينتو بتعاند النجوم يمشي فينا بعيد، في ناس جوا الجنة يعانون الغرفات كده. يا حسين يقولون زين نجوم شايفينه فوق في غرفاتهم آمنون هذه الغرفات لمن قال عليه الصلاة والسلام من قتل في الصف الأول خير الشهداء عند الله لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا جمعوا حتيين في الجهاد ما ولا في الصف الاول قدام ولحد ما مات مثل ما في القصة لا يلفتون وجوههم قال أولئك في الغرفات العلا من الجنة يضحك اليهم ربهم سبحانه وتعالى ومن ضحك الله إليه في موطن لا يعذبه ولا يسأله ولا يحاسبه أبدا اولئك في الغرفات آمنون ثم حدث القرآن عن نساء أهل الجنة وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون كأمثال اللؤلؤ المكنون يقول ابن عباس صافيات صفاء در في الأصداف التي لم تمسها الأيدي كأنهن الياقوت والمرجان الياقوت في الصفاء والمرجان في الحمرة جمع نساء الجنة بين صفاء وبين حمرة لو ارتدت سبعون حل من الحرير يرى مخ سوقها من وراء اللحم كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء مش تشوف كرعينه، تشوف العظم بجوال كرعين العظم يعني لابس سبعين فستان كان عينة الإساقة بيورى السبعين فستان وبيورى اللحم تشوف العظم ومش العظم مخ السوق الشد والسوق ذاته يعني بيورى العظم ذاته مخ سوقها من وراء اللحم إن أحدكم لينظر إلى امراته في الجنة فيرى وجهه في وكها الصوصف كأنهن بيض مكنون صور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون فيهن خيرات حسان لم يطمثهن انث قبلهم ولا جان لا يحذن وليس عليهن شيء مما يجري على نساء أهل الدنيا والمرأة المؤمنة إن دخلت الجنة جعلها الله لزوجها في الجنة أو لمن تتزوج به أفضل من الحور العين لأن الحور العين تخدم هذه لو المرأة بقى صالحة ودخلت الجنة الحورية خدامتها معناه تكون على درجة عالية من الجمال وهذا لا يمنع أن يزوج الرجل بحورية مع امراته قال عليه الصلاة والسلام يصف نساء أهل الجنة من بما يحرك القلوب ويثير كوامن الاشواق ويحد النفوس ويقود القلوب ويجعل, ويجعل, ويجعل الإنسان يعرض عن شهوات الدنيا وعن دناياها قال لو أن حوراء حوريه في الدياج في الظلام تبسمت لا ما بين المشرق والمغرب. الدولة دي شايفينها فينا كبير. حتى ناس كانوا مشوا الجنينه في السودان هنا يقولك والله المشوار بعيد خلاص. بين المشرق والمغرب. بس في حورية ضحكت الدولة دي كلها تولع. قالت استقبل زوجها بأي يد تعطيه وبأي بنان تصافحه لو أن أصبعا من أصابعها بدأ لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولو أنها تفلت في بحر مالش لجعلته عذبا زلالا ولو طاقة من شعرها بدأ مضفره ضفائر ضفيرة واحدة ظهرت ملات ما بين المشرق والمغرب عطرا ولا نصيف على راسها خير من الدنيا وما فيها القماش القماش الخاتيريه في غراسه خير من الدنيا وما فيها يا اخي في حته قماش تساوي الدنيا دي كلها حاسه في ناس عندهم مصانع ناس عندهم قروش كثيره في البنوك ناس عندهم شقق وعمارات معجبين بيها إعجاب شديد إعجاب شديد شنو نزلت عماراتك دي وعمارات الدنيا كلها بيع عمارات الكونغرس الامريكي ذاته وعمارات الدنيا دي كلها الحوريه دي الخمار الذي على راسها خير من الدنيا وما فيها الجنه هي النعيم المقيم والدار التي اعدها الله بنفسه لاوليائه المتقين ولجنده وحزبه المفلحين ولذلك أعددت لعبادي الصالحين اعدها الله بنفسه وجنه عدن, عدن خلقها الله بيده خلق الله الجنان بقول كل لكنه خلق عدن وفضلها بيده بناها وجملها وزينها تنتظر أهلها أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها وان يتقبل منا وإياكم أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأعلى النعيم وأفضل المتع في جنة الرضوان النظر إلى الرحمن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة واشد العذاب كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اجل النعيم ولدينا مزيد وللذين احسنوا الحسنى وزياده وانكم سترون ربكم بعيانا كما في صحيح مسلم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أي لا تزاحمون في رؤيته كلكم يرى الله عز وجل إذا دخل الجنة ويجمع, ويجمع الله أهل الجنة يقول لهم يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله بيديك يقول يا أهل الجنة هل أزيدكم يقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تنجنا من النار يقول اليوم احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا فما اعطوا شيء احب اليهم من النظر من النظر الى وجه ربهم ولا رضى الله عز وجل عنهم ورضوان من الله أكبر رضوان الله اكبر واجل النعيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وينادي منادي في الجنة يا أهل الجنة إن الله يستثيركم أي سوف يزوركم فتنصب لهم أولا يؤتى هؤلاء بالنجائب يؤتى بالنجائب من المركبات في واد أفيح وادي في الجنه لهذا الموضوع يركبون على هذه النجائب تنزلهم على منابرهم وكل على منبره حسنا ما نقوم الناس الجاره يقول لك شلت محلتي ولا حجستا الهلع ده كله في الدنيا بعدين اي زول بيمشي على منبره براو بغند فيه لكن حسنا جابوا جريده هنا قالوا دارين يوزعوها الناس الكابسه كلهم فيها في الجنه مافي مكابسه اي زول محل معروف تنصب لهم هذه المنابر ويجلسون عليها فياتي الله ومجيئه حق فيسلم عليهم فيسمعون كلامهم فما اعطوا شيء لذ اليهم من سماع كلام ربهم وهذا اجل متع. يقول يا اهل الجنه السلام عليكم قال صلى الله عليه وسلم ومصداق ذلك قوله تعالى وسلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون عندها لا يجدون إجابة ماذا يقولون؟ يقولون اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ياهد الجلال والإكرام يقول يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تنجنا من النار فيكشف الله الحجب عن نفسه ولولا أن الله كتب على عباده أن لا يحترقوا من نوره لاحترقوا فما أعطوا شيء حب إليهم من النظر إلى وجه ربهم لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ما ضراء مضره ولا فتنة مذلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين رواه الترمذي هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان قصرت بها للمتقين كواعب شبهنا بالياقوت والمرجان بيض الوجوه شعرهن حوالك حمر الخدود عواتق الاجفان فلج الثغور إذا ابتسمنا ضواحكا كيف الخصور نواعم الابدان خضر الثياب ثديهن نواهد صفر الحلي عواطر الاردان طوبى لقوم هن أزواج لهم في دار عدن في محل أمان يسقون من كأس لذيذ شربها بأنامل الخدام والولداني لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكئان يتنازعان الكأس في أيديهما وهما ذات شربها فرحان ولربما تسقيه كاسا ثانيا وكلاهما برضابها حلوان يتحدثان على الارائك خلوة وهما بثوب الوصل مشتملان أكرم بجنات النعيم وأهلها أكرم بجنات النعيم وأهلها فنعيمها يبقى وليس بفاني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم من صفوة الجيران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 وصحافهم ذهب ودر فائق سبعون ألفا فوق ألف خوان إن كنت مشتاقا لها ولفمها شوق الغريم لرؤية الأوطان كن محسنا فيما استطعت كن محسنا فيما استطعت فلربما تجزى على الإحسان بالإحسان أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان اعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني كن في الدجا وثلق وثل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفاني الجنة الخطبة القادمة الطريق إليها والأعمال الموصلة إلى الجنة هذه الجنة التي تشوقت لها النفوس وتشوفت لها الأعناق واشرأبت إليها الهمم وتطلع إليها المؤمنون كيف السبيل إلى دخولها وضح القرآن ذكر الجنة وذكر ما يدخل إليها وبين السبيل الموصل إلى الجنة لمن أراد الجنة وذلك في الخطبه القادمة بإذن الله تعالى أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة اللهم اجعلنا من اهلها يا رب العالمين اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار يا رب العالمين اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مذله اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين يا رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا أرحم الراحمين ارحم ضعفنا وتولى وتولى كسرنا يا رب العالمين اللهم, اللهم وفقنا للخير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين اللهم تولانا برحمتك يا رب العالمين واغننا بها رحمه من سواك يا رب العالمين اللهم ارحمنا إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما unless أنت يا رب العالمين اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق ونسألك اللهم يا رب العالمين الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا